بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وعبارك على سير خلط الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهددى بهبه والسمى بسلمته إليه الدين أما بعد تقول المصمد رحمه الله باب المحرمات في النكاح المحرمات في النكاح هن النشاء النافي يحرم الله الزواجر لهن وينقسم إلى نوعين النوع الأول المحرمات إلى الأبد والنوع الثاني المحرمات إلى أمد محرمات إلى أبد هذه لا تحج إلى أبد الآبدين والمحرمات إلى أمد يعني مؤقتا يدول تحريمها بضرار السبب وموالح المكاح والمحرمات من المكاح تحريم المرأة جاء لشيء يسمى السبب سبب التحريم وسبب التحريم ينقسم إلى الأبحان التالية أولا النسب النسب ثم الرضاء ثم المصاهرة ثم الكفر ثم الرق ثم العدد ثم الجمع ثم مانع التطيق ثلاثة ثم الزناء ثم اللعان مانع اللعان فهذه كلها جهات توجد منعنك أو الأخير مانع الزوجية الحابي أشر مانع الزوجية هذه أحد أشر مانع كمنع من النكاح لكن بعضها يمنع إلى الأجد و يمنع إلى أمد مثلا قلنا النسب وهن نسب سندكره اجتمل عليها قولوا تعالى حسنا لما فعليكم إما هذا كما من, من النسوة يحرم من جهة المرسل والنسب أصله الإضافة لأنك تقول فلان إذن فلان أنا سب سويدين يعني أضاف سويدين ثم المصاهرة المصاهرة سيأتي زوجات الآباء وزوجات الأدماء يعني زوجات الأصور وزوجات الفروض وبنت الزوجة وأم الزوج أولا أربعة من جهة المصاهرة الرضاء من النسب يعني الذي يحرم من جهة النسب يحرم من جهة الرضاء هذه ثلاثة سنوانات النسب المصاهرة الرضاء ثم مانح الكفر المشركة لا يجد متاح المشرك ولا يمتاح المشرك فأصلح الشج والوثنية مانعة من الزوان. ولا تنسكه بعصم كواحد وسنضيّن هذا ومانع الذق للشفيء للحر في زواجه من الأمى وله شروب وزواج العبد من الشرة وسنضيّن هذا ما هذا مانع الذق مانع العدق رجّد عنده أربعة سن. ما يجد رواني الدول. حتى يطلق واحد وتخرج من عدة وقتين كح واحد هذا مانع من ذهب العدد انه سوف العدد الذي له وسنشرح هذا ان شاء الله ونبين مانع الجنب ومانع الجنب ان تجمع بين المرأة وارمتها والمرأة وارمتها وخالتها ثم سيأتي تصليل في وان تجمع بين الاختين الا ما قد سلم هذا مانع الجنب مانع التصليق لا تحب حتى تنسح زوجاً غيرها هذه امرأة طلقها رجل ثلاث تطلقات نقول هذه محرمة عليك لكن محرمة إلى أمل وهو أن تنسح زوجاً غيرك ويدوق عسيلتها وتدوق عسيلتها فيحل لك إذا طلقها تربعك نانح الزنا الزانية الزانية لا ينسح إلا زانية والزانية لا ينسح إلا زانية أو مشك حظ مباكة سيأتي إن شاء الله تخطيرها كذلك أيضا عندنا مانع الزوجية إمرأة منكوحة للغير والمحصنات من النساء فالمرأة المحصنة التي في يتي عصم الغير ما يجوز للغير أن تزوجها إلا ما الله وهي أن تكون ذات الزوج وأسرة وسط للعقل والمحصنات من النساء إلا ما ملحق أعمالها فتستبرأ بعد سبيها حما ذات إلى السبيع أو تاسو سيأتي في شاء الله هذه كلها موانع النكاح بعدين كل ما له تبصيلات فدي الإجمال هؤلاء المحرمات منهن محرمات إلى الأبد منهن محررات الآن ثم المحرمات إلى الأبد منهن من تثبت لهن المحرمين فبسبب حرمة النكاحية يجوزك أن تصافحها وأن تسادر معها وأن تختلي معها اللي هي مثلا محرمات من النسر مثل الأم والذنك والأخت والخال والعنم فهذه المحرمة محرمة وكذلك الناس محرمة ليست لذات محرمة وهي المحرمة إلى أند المحارم يسمى النسب والرضاء والمصاهرة فقط والزوجة هؤلاء ثلاثة النسب وهن السبب الذي يذكر الله عزيزي الذي الله وأربع من جهة المصاهرة أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن, الإبن والرضاء يعني ما كان من هنا منهما يحرم من الرضاع ما يحرم من النفر والزوجة هؤلاء الأرباء أي واحد منهم تحريمها يوجب المحرمين تحريمها يوجب المحرمين لكن البقية لا فالنظر ما يقع بعض الناس في الخطأ يقول اخ زوجتي حرام أليك فهي محرم لي نقول لا حرام وليست بمحرم فقد تقدم معنا أن الله عز وجل حرم على المسلم أن ينكح جملة من النساء وأن هؤلاء المحرمات لا يجوز للمسلم أن ينكحهم إما على التأذيب وإما على التأخير فقسم من النساء حرم الله مكاحهن والزواج منهم إلى الأبد وقسم من النساء حرم الله نفاحه مننا والزواج منهم إلى أمد يجول الحكم لجوال السدر فأما المحرمات إلى الأبد فذكرنا أن هذا يشمل المحرم من جهة النسك والمحرم من جهة المصاهرة والمحرم من جهة الرضاء ويسبع ذلك تحريم الملاعنة فهؤلاء النسوة لا يحل نفاحهن إلى الأبد فعندنا النساء والمصاهرة والرضاء والملعن فأما بالنسبة للنساء فسبع من النساء حرم الله عز وجل نفاحهم أولهن الأم ثم البنت ثم الأخت ثم بنت الأخ ثم بنت الأخت ثم العنة ثم الخانة فهؤلاء سبع من النسوة الأصل والفرع ومن شاركك في أصلي في فروع من النساء ومن شارك أصل أصلي في أصلي فيشمل هذا أن الأم أصلي فتشمل الأم وأم الأم وأمها وإن علف كما سيئة التفصيل والبنت فرع هي وفروعها أو كانت من فرع ذكر كبنت الإذن فعندنا الأصل الأمهات وعندنا الفرع البنات وعندنا شيء شاركنا في الأصل الأخوات ولما كان الأخ ذكر لا يدخل في النتاع أصبت وصارت بنتهم فقيل بنت الأصل فأصبحت المحرمات هؤلاء السلح اجتمرت عليهما آية النساء ما يتعلن لك العنى والخالة العنى شاركة الأب الذكر والخالة شاركة الأم الأمتة سنبدأ بالأم فقال رحمه الله تحرم إلى الأدب الأم الأم ضابطها هي كل أمتة لها عليك ولادة والدليل على تحرينها قوله تعالى حرينك عليكم أمهاتكم وأما الأم فإنها تشمل الأم المباشرة والأم بواقطة فأمك وأم أمك وأم أبيك كلهم لنحار يحرم لك أمنا إلى الأبد وهي نحرم يجوز الجلوس معها والخلوة بها والسفر معها فالأم الدليل على تحرينها قلها قولوا تعالى فرنت عليكم أمها والآية لما قالت أمها تكم عمنا كل أم ولذلك لو سئلك عن أم الجد أو أم جد الجد أو أم الأب أو أم أبي الأب فكلهن محارم ومحرمات قال لك ما الدليل تقول عموم قولي تعالى حرّنك عليكم أمها فالله لم يثلث بين أمي وأخوة ومن هنا قال العلماء أمهات الأصول أمهات للفرور وأجمع أهل الإن رحمهم الله على أن هذا النوع من النساء لا يحن نكاحه إلى الأبد سواء كانت أم مباشرة أو أم بواسطة وكل جدة سنوع العرب الأم وأمها وعرب فقول كل, كل من سير العموم كل جدة ما فرط بين الجدة من الوالدة أو الجدة من الوالدة والبنت والبنت هذا الناع الثاني البنت رابطها عند أهل العلم كل أمت لك عليها ولادة كل أمت لك عليها ولادة يعني جاءت منك او جاءت من نسلكة فسواء كانت بنتا مباشرة او بنتا بواسطة والبنت بواسطة سواء من الذكور كبنت الابن او بنت ابن الابن او بواسطة الاناث كبنت بنتك فجميع هذا النور من النشوى محرم الى الابد ويجد لك عن تصاححها وعن تختلي بها وعن تسافر معها فهي محرمة ونحرم ولو سئلت عن البنين سقول عموم قولي تعالى وبناتكم ووجه الدلالة من الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لم يحرق لبنت وأخبار فقال سبحانه وبناتكم وبنت البنت بنت لجدها وبنت الإبن بنت لجدها ووالد أبيها وأنا هذا فيحرم هذا النوع الثاني من المحرمات وهما البنات نعم. وبنت الإبن وبنت, الابن. وبنت الابن. كما قلنا البنت وبنتها وإن جلال سواء تنحضت بالذكور أو تنحضت بالإناث تنحضت بالذكور كبنت ابنك أو تنحضت بالإناث كبنت ابنك كل ذلك المحرم بإجماع العلماء رحمه الله وبنتاهما من حلال وحرام وإن تفضل وبنتاهما من حلال بالإجماع من حرام هذه مسألة خلافية نحن علمنا أن البنتا من المكاح الصحيح ومن الحلال محرم ومحرم لكن لو أنه والعياذ بالله دمى بمرأة فولدت بنتا هل يحل له مكاحها أو ولدت بنتا ثم البنت تزوجت فولدت بنتا هل يحل له أن ينتح بنت بنته من الزنا أو بنت ابنه من الزنا جمهور العلماء على أن الشريعة تحرم الزنا كما تحرم الشلال وعد ذلك أنها ضضعة من ومخلوقة من الماء وهي بنته من حيث الحقيقة وإن كان الشر فتأسقط هذه الزنتية من حيث الحكم وقد قال صلى الله عليه وسلم الولد من فراش قالوا فالحرام يحرم عند هؤلاء أن الحرام يحرم وهذا مذهب الجمهور وهنا في هذه المثلة يكون العبرة بالمعاني لا بالألفاظ وحدها فلما نظروا إلى المعنى في قوله تعالى وبناتكم أنها فرع عنه فإن بنت الزنا فرق من معه ومخلوطة من معه فتنزم منذلة البنت من الحلال وذهب طائفة من علماتنا وقالوا الشارعية أن البنت من الزنا يجوز نفاحها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للخراش وللآهل الحجر ووجد دلابة من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا بنتا منسوبة إلى الخراش وأسقط ما بينها وبين أبيها فيجوز بينها وبين الزاني وقطع طيلة بالزاني كني الهج فجاز له أن يطعها كالأجنبي وهذا من يعني يعتبر مفردات المذهب الشافر للمسأل المفردات المذهب الشافر ولذلك قال بعض من ينتقد المذاهب في بعض احتداره عن اتباع ولد الشافعية وإن قلت شافعيا قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرمه وفي بعض ألفاظ البنك أبيح نكاح الأخت والأخت تحرمه فهم يبيحون نكاح الأخت من الزنا والبنت من الزنا فنكاح الأخت من الزنا والعياذ بالله كرضي زنى بمرأة فاستولدها بنتا فجاء ابنه وتزوجها فإنه يتزوج والعياذ بالله أخته من الزنا لكن الصحيح والذي يظهر والعلم عند الله أن هذا النوع من النساء مشتبه لا يخته بحله ولا يخته بشغمته لأنه فيه شبه من الحلال وفيه شبه من الحرام فشبهه من الحلال قوله عليه الصلاة والسلام الولد من الشراش فأسقط ما بين وبين والد من الصلم وأهدر مع الزنا وشبهه من الحرام أن الماء ماءه وأن التخلق من الماء وأن الخلق سموجودة فيه وقد نص على ذلك عليه الصلاة والسلام في حديث سبع أوقات فإنه لما نهى عن وضع النسبية حتى تستبرأ رأى رجلا كأنه يريد أن يدخل على أمة النسبية وقال صلى الله عليه وسلم أيغذوه في سبعه وبصره لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قضيه وجعل وضعها أثناء حملها قال أن في سنه وبصلي مع أن نقول ذلك الأول ويكون دخول الثاني لا تأثير له لكن الذي يظهر كما ذكرنا أن هذا النوع من النساء منتزع للشبه من الوجعين فنقول لا نحلله ولا نزم بحله ولا نحذمه ولا نزم بتحرينه وبطبيعة الحال لا يستطيع أن يتزوج هذا النوع الذي لا يزم بحله ولا يزم بحرمته وكل أختي. وكل أختي طبعا المثل تفعي لجميع النساء يعني مثلا أم بنته من الزنان وهكذا من نسبة للتحرين من جهة المصارك التحرين من جهة النساء في المثل الذي ذكرناها نعم وكل أختي يقول رحمه الله ومما حرم الله كل أختي الأختي ضابطها عند أهل العلم هي كل أنساء شاركتها في أحد أصليك أو فيهما نعم نعم فشمل ثلاثة أنواع من الأخوات الأخت الشقيقة وهي التي شاركت في الأصلين الأب والأم والأخت لأب وهي التي شاركت في أحد الأصلين والأخت لأم كذلك شاركت في أحد الأصلين من جهة الإنرى هذا النوع من النساء يحرم إلى الأبد ودليل ذلك قوله تعالى وأخواتكم ولم يفرجت بين أخت وأخت وعمم سبحانه وتعالى هشمل الأخت الشقيقة ولأب وأم وأجمع العلماء على تحرين الشطاقات وكذلك الأخوات لأب وكذلك الأخوات لأم وبنتها, وبنتها بنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأب وبنت الأخت الأم لإجمع العلماء محرمة لقوله سبحانه وتعالى وابنات الأخت فقد نص السبحانه وتعالى على تحرين بنت الأخت ولم يثرق بين أختم والطار وبنت بنتها وبنت بنتها بنت الأخت هي كله أنتا لأختك عليها ولادة وبنت بنتها كله أنتا لأختك عليها ولادة بواقضة فيشمل أن تكون بنت ابن الأخت وبنت بنت الأخت يعني مثلما ذكرنا في الأسول أنه يستوي في فروع ما تنحد بالذكر أو وتنحد بالإناق كذلك في بنت البنت الأخت وبنت الأخ لأن بنت بنت الأخت وبنت ابن الأخت هي بنت للأخت والله تعالى يقول وبنات الأخت ولم يفرق بين بنت أخت وأخرى فشمل الصلبة وشمل الواقبة وبنت, وبنت كل أخل وبنت كل أخل بنت كل أخل لم يذكر الأخل لأنه ذكر كما ذكرناه الذكر لا يذكر في التحريم لأنه ليس بنت ما ينكح فقال بنت الأخ وبنت الأخ ضابطها عند العلماء هي كل أنثى لأخيك عليها ولادة كل أنتا لاخيك علي هؤلاء سواء كانت مباشرة كبنته بصلب أو بوارقطة كبنت بنته كبنت بنت الأخ وبنت ابن الأخ يعني سواء كانت ذكرة موافطة أو أنتا والدليل على تحرين هذا النوع من النساء قلوه تعالى وبنات الأخ ويشمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم هذا بإجمع العلماء رحمهم وبنتها وبنتها كذلك وبنت, وبنت ابنه وبنت ابنه بنت ابن الأرض فلو أن لأخيك ابنا وأنجب فإنك تصبح عما لجدها وحينئذ عما لأبيها وعمل أبي عما للفرح كما ذكرنا فبنت ابن الأرض وبنت ابن الأرض فالحكم فيهم سواء وبنتها ولمسك لك هذا واضح وكل عمت وكل عمت العنة هي كل أمتا شارحت أباك في أحد أصليه أو فيهما معن كل أمتا شارحت أباك في أحد أصليه مثل العنة لأب والعنة لأم أو فيهما معن وهي العنة الشقيقة فثلاثة أنواع من العنة العنة لأب هي التي والد والدها ووالد أبيك واحد ولكن الأمة مختلفة فهذه عنة لأب وعكسها العمة لأم والدتها ووالدة الوالد التي يجدتك واحدة فهذه عمة لأم والعم الشقيقة هي ذي شارك في الوالد في الأصلين لا في الوالد والوالدة هذا النوع من النساء اجرع العلماء على تحرينه مطلقا العم الشقيقة والعم للأب والعم لأم والدليل على ذلك نص الله عز وجل في التنزيل وعماتكم نص على تحرين الأم وخالفهم وخالفهم الخالة هي كل أمثة شاركت أمك في أحد أصليها أو فيهما معtra الخالة هي كل أمثة شاركة الوالدة اللي هي الأم في أحد أصليها خالة للأم اللي وخالة الليل أم أو فيهما معلviv Easter خالة الشقق فلو أن الوالدة لها أخذ من أب وأن تقول هذه خالة شقق ولها أخ من أب هذه خالة لأب لأبيه لأنها شاركت والدتي لأبيه وإن كانت لها أبن شاركتها في أميه تقول هذه خالة لأميه هذا بالنسبة للأم العم عرفنا الآن أنها محرمة والخالة عرفا أنها محرمة هذا بالنسبة للعم والخالة لكن عمات الأصول عمات للفروب وخالات الأصول خالات الكروب فكما حرمنا عليك خالتك وعمتك نحرم عليك خالة الأم وخالة الأب وعمة الأم وعمة الأب فلوسع لك سائل عن عمة لجده هل هي محرمت تقول نعم محرم لك يجزلك أن تستني بها وأن تجزت معها وأن تسافر بها وأنت محرم لها لأن خال أصدك خال لك وخالة والدك وخالة والدتك كخالتك وعلى هذا فإنه يسر التحريم في الخالات والعنات إذا كنا للأصول كما يكون تحريما للشخص نصيه والدليل على ذلك أمم القولي تعالى وقد أجبع العلماء على أن عنات الأصول عمات للفروض وعلى أن خالات الأصول خالات للفروض وإن علتاء هذا, هذا ما أنا. وإن علتاء يعني خالة الوالد وخالة الوالدة وخالة البد وخالة البدة لان خوالد وعمه الوالد وعمه اخو الجد وعمه الجده كلهم سواء في التحريم لعموم قوله تعالى واناتكم مخالطه والملاعنه على الملاعين هذا النوع نوع اخر من المحرمات الملاانه الملاعنه مفاعله من اللعن والمفاعله ضد يجوب شخصين واخى فاكثر في المقابله والمشاكله وليتقع الملعنة بين الزوج والزوجة وسمي اللعان لعانا بوجود اللعن فيه والعياب بالنسبة ولذلك يتبع الرجل أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وإنما سمي لعانا ولم يذكر الغضب لأن المرأة تشهد الغضب على نفسه والغضب أشد من المعنة لأن الغضب والعياذ بالله أسوأ وأشد من لعنة الله عز وجل ومن يحذر عليه الغضب فقط هواء وقالوا لأن مناحمة المرأة للرجل لا تكون إلا بعد تمام العينام من الرجل وتمام العينام من الرجل لا يكون إلا بعد الينين الخامس فأن لعنة الله عليه إنسان من الكاذبين نصد الله سلامه ورحمه فنكون طبعا بالتهمة بالزناء ليستهم الرجل امرأته بالزناء يراها أو يصنع بأذنه ويعلم الشيء يقينا أو يأتيه بشهادة عدود يتق فيهم على خلاف بين الهلماء أو ينفي ولدا أنه ولده كان يكون هذا الولد وقع في حال غيبة يستخيل معها أن يكون منه أو يكون وجود الشبهة فالمهم سيأتي إن شاء الله ما يتعلق بأحكام النعام لكن الذي يهمنا هنا مسألة وهي أن الرجل إذا لاعن امرأته والعياذ بالله ووضع اللعان بينهما وتم في الأيمان بين الزوج والزوج حراقا إلى الأبد فلا تحل له أبدا حتى لو رجع عن لعانه وكذب نفسه فهي حرام عليه إلى الأبد ولذلك قال الضاوي الحديث في حديث عوينر الأجنان في الصحيح نضت السنة في المتلاعمين أن يفرق بينهما فلا يستمعان أبدا وعلى هذا فإن اللعان يوجد الفرقة الأبدية لكن هناك فرق بين النسر الذي ذكرناه سبعا من سبعة التي ذكر وبين اللعان والفرق أن اللعان فرقة يعني تكون المرأة محرمة وليست في ذلك محرم وفي النسر محرمة ومحرمة يعني يجوز جد رجل أن يجوزها أمه وأختي وعمه لك إلى معنى المرأة يفرق بينهما ولا يجوز معها ولا يعتبر بينهما أي صلم إلى الأبد وعلى هذا تجد كلما يقولون المرأة المحرم منك والمرأة التي يحلك أن تشاغر معها والتي تقول حكم المحرمية هي كل أنت تحرم إلى الأبد أي كل أنت محرمة إلى الأبد إلا الملاعنة فالملاعمة لا تأتي لأنها محرمة إلى الأبد ولذلك يفرق بين الملاعمة والملاعمة ولما كان مفرقا بينهم لا يجد له بعد ذلك أن يأتي ويقول أريد أن تذبتها من جديد أو أريد أن أمكحان قال يا رسول الله مالي بعد أن لاعها لأنه تم النعام لنا قال يعني النهر مالي يعني المهر الذي أعطيتك فأيدي الزامن البعيدة أريد مالي ومهره فقال إن كنت فاضقا فذناعا صبت لها يعني بما استحلل من فرد يعني فنهر خلّ لي دفع ذلك قال قبل الذناع وإن كنت كالبا فهو أبعد لك منها فقوله بالصحيح هو أبعد لك منها دل على ما هي بعيدة الأن وأن النهر لما أراد أن يبين أنه لا يحلّى فالأبعد لك منها فمعنى أن بينهما مباعدة وبينهما حربا فلا يجتمعان أبدا لما يحرم بالنسب ويحرم من الرضاع لما يحرم من النسب الرضاع نصف قدي ان شاء الله ديان نسائله وحقيقة لأن العلماء أفردوا بالرضاع باب المستقلة في بيحتاج الفقيه وطالب العلم أن يعلم حقيقة الرضاع وكيفية الرضاع ومتى يفكن بالرضاع والآثار المترتب على الحكم به وهذا له باب المستقلة لكن الذي يهمنا هنا أن الرضاع يؤثر كالنسب وحدد في ذلك طريق السنه بقول عليه الصلاه والسلام يحرم من رضاعنا ومن نسب فام من رضاع وابنته واخته وعمه وحالته وابنته اخته كلها هؤلاء محرمات من الرضاع كما يحرمنا من النسب لان النبي صلى الله على ذلك والتحق بذلك المحرمات من المصاهره فأم الزوجه من الرضاع وكذلك بنتها من الرضاع من محرمات وأم أبي وزوجة أبيه من الرضاء وكذلك بنت زوجته من الرضاء كلهن محرمات ويمتحقنا في قول جماهير السلف والخلف رحمه الله وحكى بعض علماء إجناع على ذلك ويحرم بالرضاء ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه إلا أم أخته أم أخته من الرضاء لو أن خديجة ومحمد ارتضع من خاطمه فإن محمد تحرم عليه خاطمه لكن لا تحرم عليه أم أخته خديجة لأنها أجنبية خديجة ومحمد ارتضع من خاطمه فخاطمه أمهما من الرضاع هذا ما في إشكال أمهما من الرضاع محرم ما عندنا إشكال لكن أم الأخت من الرضاع التي لم يرتضع منها أم أختي من الرضا هذا القيد الذي لم يرتبع منها لكن أم أختي من الرضا الذي يرتبع منها هذا اللي يجمع محرمة لأنها أم لكن أم أختي من الرضا الاشتركة في امرأته وكان في الأختي التي شاركت في الرضا أمه غير التي رضعت منها إنها أجندية ففي الأصل أنها أجندية وليس تسمنها في النسب تحرم أم الأختي ولكن في الرضا لا تحرم أم الأختي كانت على هذا الزواج نعم واختئب له واختئب له من الرضاع مثلا بيد من الناس عنده جوجة واثناء ما هي عنده ولدت له وثاب اللبن من وطئه ارضعت محمدا فمحمد ولد ذكى حيث رضع منها من لبن الزوجة فهو ناشئ عن ما الذي ثاب منه اللبن فمحمد هذا لو كانت له اخت حل لك كان سين من أخت أجنبيه والذي دفل للمحرمية محمد هو الذي ارتبع من زوجه فتبقى أخواته وإخوانه على الأصل يبقون أجانب يحل نكاحهم سواء من الإناث والذكور فيبقى التحرير للشخص الذي رضع وهذا سنتفصل إن شاء الله في كتاب الرضاع أكبر لكن فقط ذكرها من صنع هنا للاستثناء أن الأصل يقتضي أن الرضاع يحرم من الرضاع لا من النساء لكن ستنية ثاتان من ثلاثان من شغراتهما وهي كما على سبيل التنبيه وهذا على سبيل التنبيه وإنما سيأتي إن شاء الله تفسير نساء للرضاع وبيان نسألت لبن الفحل والآثار المترتبة على الرضاع ويحرم بالعقل زوجة أبيه ويحرم بالعقل هذا النوع الثالث من المحرمات النساء السبع اللازل تقدمه ثم بعد ذلك الملاعنة التي ذكرها تحليم باللعان ثم بعد ذلك الرضاء الثالث وانتهينا منه ثم بعد ذلك سيشرع الآن في النوع الرابع وهو المصاهر فالنوع الثالث الرضاء وانتهينا منه فنبدأ نصنع على أنه يوجد بالتحليم كالنسب وسيأتي تفصيل الرضاء إذا علمنا أن النسب يحرم وأن النعان يحرم الرضاء يحرم بقي السؤال عن المصاهر والمصاهرة مفاعلة من الصهر ويأتي هذا في الأصول والشروع من الحيث الزوجية فتأخذ أصلك وتأخذ فرعك وتنظر إلى زوجة الأصل وزوجة الفرع فتتضبط المحرمات من المصاهرة أربع ولابد أن يحرظهم لأن هؤلاء النصوى محاري لك من المصاهرة يحرم إلى الأبد وهم محاري لأنها قلنا المحارم ثلاثة النسب والرضاء والمصاهرة تقصد هذه الثلاثة والواجب على كل مسلم بالغ أن يعلم هؤلاء المحارم حتى يعرف مميئة مرأة التي يجوز روما يقتني بها ويجوز المصافحة ويجوز المسافر معها من النساء وبينا الرضاء أنه يأخذ حكم النساء ضقي المصاهرة هذا النوع الثالث من المحارم وهو الرابع مما ذكره المصنف المصاهرة إذا أردت أن تضبطها أربع من المساء والأربع تأخذ اثنين منهم لأصلك واحدة لأصلك وواحدة لفرقك زوجة أصلك وزوجة فرقك وسنضيين إن الله ثم اثنين منهم أصل لزوجتك وفرق لزوجتك أم الزوجة وبنت الزوجة حتى تحفظ المصاهرة تأخذ هذا الظالم فعندك أصولك وفروعك فانظر إلى نسائهم زوجات الآباء وزوجات الأبناء هذا نرعاه هذا من نرعاه من النسوة من جهة القصول والفرور وعندنا نرعاه من النسوة من جهة النساء أو الزوجة أصلها وفرقها فتقول أمة الزوجة وزنة الزوجة فأصلها أربعة نبدأ أولا بزوجات القصول كل أنت عقد عليها والدك وإن علاء سواء من الذكور أو من الإناث سواء دخل بها أو لم يدخل طلقها بقية عثمته مات عنها فإنها محرم لك إلى الأبد زوجات الأصول وهي كل أنثى أقد عليها أبوك وأبوه وإن علاء سواء كان من جهة الأبي أو من جهة الأب والدليل على هذا النوع الأول من انواع المصاهره قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباءكم من النساء الا ما قد سلم انما قد سلم قيله الا, إلا بمعنى ولا ما وما سلم ومنه قوله تعالى قال بقد قد حرم المؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا اي ولا خطا بالتسامح في تعاطي الاسباب منهم قول الشاعر وكل را في مسارقه اخوه لعن ابيك وحمل عليه قوله عليه الصلاة والسلام فمن الكلب سحفل إلا الكلب الضارب فقيل والكلب الضارب أي ولا يحل شراؤه وبيعه الشاهد أن قوله تعالى ولا تنفحوا ما نكح أباؤكم من إلا ما قد سلف أي ولا ما قد سلف فلا تستديموا نكاحهما وخاربوهما ما موضع الشاهد من هذه الآية موضع الشاهد أن الله يقول ولا تنفحوا تحرم علينا أن ننفحوا ننفحوا ما نكح آباؤك وانظر إلى قولي ما نكح والمرأة منكوحة للرجل بالعقد فإنك تصد المرأة أنها منكوحة للإنسان بالمجرد العقد عليها ومن هنا قالوا لا يشترك في تحرين زوجة الأب أن يذهل الأب بها فلو أنه عقد عليها الساعة وطلقها مباشرة هي محرم عليك إلى الأب محرم عليك إلى الأب ولا تنفقوا ما نكح أي ما أقدت عليه آباؤكم سواء بقوا سواء بقينا أو طلقنا أو مات الأباء وهم في عثم إلى خير فلو سألك سائم عن امرأة عقد عليها جده لأبيه ثم توفي عنها أو طلقها أو لم يدخل بها وطلقها قبل الدخول تقول هذه محرم المسائل لأبي وعلى هذا قالوا يشمل هذا الأب من جهة الأب الأب من جهة الذكور ومن جهة الإناء أي الذي يذلي بذكور ويذلي بإناء فإن زوجته محرمة إلى الأبن النوع الثاني من المحرمات من مصاهرة ويحفم بالعقل زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وزوجة ابنه النوع الثاني زوجات الأبناء زوجات الأبناء نفس الشكم بمجرد أن يعقد ولدك على امرأة يحذ لك أن تقابلها وأن تختلي بها وأن تسافر عنها سواء دخل بها أو لن يأكل ما الدليل على ذلك قوله تعالى وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَنْصْرَابِكُمْ ووجه الدلال من هذه الآية الكريمة أن الله حرم علينا حليلة الإبل وحلائل أبنائكم لأن الآية الكريمة صُدِّرَت بقوله جل ذكره وتقدست أصنعه حرمت عليكم فالعطف يقول وحرمت عليكم حلائل أبنائكم فلما كان هذا أصل التقديد فمعنى ذلك لما كان هذا أصل التقدير معنى أنه إذا كانت المرأة حليلة لولدك فإما بالمجرد أن تصير حليلة فهي محظم لك طيب لو أن الإذن طلقها بعد العقد مباشرة أو مات عنها بعد العقد مباشرة فهي محظمة عليك إلى الأبد فالله تعالى يقول وحنائل أبائكم قال العلماء وصف الله هذا النمع من المحرمات بكونه حليلاً وبالإجناء المرأة حليلة بالرجل المجرب أن يعقد عليها فإذا تم العقد فهي حليلاً بحكم الشرق والشرع وصف الحليلة فحليلة الإبن بكونها محرمة إذن فالقاعدة أن كل امرأة عقد عليه الإبن فهي محرم على والده إلى الأبد يجمن هذا عن ابن المباشر ابنك المباشر وابن ابنك وابن بنتك وإن مجد فلو سئلت عن ابن بنت وابن ابن بنت ونحن ذلك تزوج امرأة وعقد عليها جاز لك بعد العرض المباشرة أن تدخل وتشمل عليها لأنها أصدحت محرما لك بمجرد العرض عليها هذا النوع ثم من المحرمات المصارى ناك زوجة ابنه وإن نزم وإن نزم ابن ابن وإن نزم تنحظ بالذكور أو تنحظ بالإناث كما بكهم جواب الدليل عموم قوله تعالى وحلائل أبنائكم ولم يفرق بين ابن وعهر فإن رسول الله سبحانه وصف الحسن بأنه ابنا له مع أنه بواسطة أنثة فدل على أن من تنحظ بالذكور أو تنحظ بالإناث أنه ابن ما دام أنه فرغ لدون دون بناتهن وأمهاتهم دون بناتهن وأمهاتهم فمثلا زوجة الأب لها بنت اللي هي ربيدة الأب الوالد تزوج خديجة فخديجة بنتها محرم لوالدك اللي هي الربيدة يجوز لك أن تتزوجها هذه الربيدة فهي حرام على والدك ولكنها حلال لك عنه فتحريم المصاهرة يخص بمن ذكرنا لكن فروح المرأة اللي هي مثلا حليلة الأب لهد يجد أن تتزوجها وهي ربيدة الأب فهي حلال لوالدك يعني محرم لوالدك ولأجندية عنك فيجد لك نكاحها ولا يجد للوالد أن ننشحها أم هاتهم وأم فلو مثلا أن حليلة الإبن إبن تزوج امراء يعني عكس الاباء العاب الابن تزوج امراء خديدة فام خديدة ودف بمدرب عقدي على خديدة تحرم عليه امها وامها كمسائكم لكن هذه الام تحلوا لابيه فيجوز لابيهان يتزوجها مثل ما ذكرنا في اللي هي بنت زوجة الانسان نحرم له ويحرم عليه مكاحة ويجوز لدنيه يتزوجه وكذلك زوجة الابن زوجة الابن أمها نحرم للعبن وحرام علي أن تزوجها لكن يجوز لوالده أم ينجحها العموم هي المسألة في الشرح قد تكون قريبة بعض الشيء لكن المسألة تحتاج إلى مراجعة يعني إذا رجعت الأمر وابس فالتحرير قيده الله عز وجل بفاظته فانت اذا قلت بنت زوجتي حرام عليك وهي رضيبه فحرام عليك لكن ليس على الوالد حرام ليس على الابن كحرام فابن يجوز ان يتزوج التي حرمت عليك وهي بنت زوجتك وام زوجتك حرام عليك فكنا ليس بحرام على ابيه يجوز له ان يتزوجها والدليل على هذا قوله تعالى وَأُحِلَّ لكم ما وَرَاءَ ذلك أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ فإن التحريم قُسِرَ على الإبن إذا تدوج امرأة أن ينفح أمها لكن لم يحرم على أبي ذلك وقُسِر على الأبي إذا كان قد تدوج امرأة لها بنت أن ينفح بنتها لكن بقي ابنه وحِلَّ لَهُ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ فيجوز له أن ينفح لأنها ليست بربيبة الله وإنما هي ربيبة لأبيه وليست بأم زوجته وإنها إنما هي أم لزوجته أبيه فالحكم في هذا تقتر التحريم على موضعه الذي وربيه وتبقي معداء الأصل من الجوال وإذا رجعت النسل فهي واضح على النشاء وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد وتحرم أم زوجته هذا النوع الثالث أم الزوج وجداتها بالعقد وهذا فيه عندنا نوعان باقية أمة زوجة وبنها الزوجة ونظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى وكمال بطفئ ودقة هذه الشريعة الإسلامية العظيمة حينما جاءت تحرم أم زوجة الإنسان الغالب أنه إلى عقد على امرأة فالبنت أجمل من أمها وقبل أن تجد رجل يطلق بنتا ويتزوج أمها تجعل الله تحين بمجرد العقل ولأن البنت يصيبها منه غير الشديد والأمر العظيم يعني لا يبقى بيع على أميها لو أباح الشرع أنه لا بد إلا بعد الدخول فجعل السحين لمجرد العقل تحرم الأم فأبقى يعني أنظر كيف بالنسبة للزوج وبالنسبة النفس المنكوحة وهي البنت لكن العقل إذا تدوج أمًا فإن البنت وهي الربيبة لا تحرم إلا بعد الدخول الربيبة وربائدكم الماثر في حجوركم لأن الربيبة أجمل من أمنها والبنت أجمل من أمنها تنظر كذا التوجع فقلنا تجد أن بطبيعة الحال الغالب أن الرجل لا يطلق إن رأى أو يتزدد شمها لأن الغالب أن البنت أجمل من أمنها وأكمل وأحوى في الزواج وهذا شيء يجلني فقري الشريعة لا تهارض الغرائد والغرائد أشياء الطبيعية إنما تريد ان تهدد وتقوم في تشيه النصاب ولقد جئناهم بكتاب فاصلناه على علم فشكم الله الذي يقص بحقه وخقه سبحانه سبحانه ما أحكمه وينبغي على طالب العلم إذا تعلم هذه الأحكام أن يزداد من العقيدة والإلمان ما فائد الإنسان يعرف الحكم حلال الحرام هذا لا يكفي فقط ينبغي أن يصحبه اليقين لأنه بيس هناك أكثر ولا أبدأ ولا أجمل ولا أطقل الحكم حكم الله شكرا وشكرا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمان يحكم ولا معقب لحكمه ومسريع لحشاء من هذا من يستطيع أن يستدرك على رب العزة والجلال فإن لجلاله ويتقدس في, في أسمانه فيجعل الأم بمجرد العقل لكن الدنس التي هي أحطى والتي هي أجمل جعلها بالدخول على أنها تجعل الأمر على السئة والأم إذا وجدت بنتها الغالب من الأم ولو أنها تغار لكن حينما تجد بنتها سعيدة وتجد أنه طمعها إلى بنتها ترضى الأم استعد أن تضحي بنفسها دقاعة ولا لكن العكس البنت قد يقل فيها من الرفوض لا ترضى أنها ينتصر في أمها وتحقد على أمها وينتقل تنظر لأن دقة الشريعة بحسن نظام الله شبحانه وتعالى تنظيم بهذا الكون وحكمه شبحانه وتعالى بين عبادي حيث يحرم فتجد أكمل ما يكون استحرم ويبيح فتجد أجمل ما يكون الحلم وأكمل ما تكون الإباهة فالشاهد أن أمهات النساء يحرم بمجرد العرض فأي امرأة عقدت عليها أي امرأة عقدت عليها ولم تدخل بها جاز لك أن تذهب إلى أمها وتصافحها وتختلي بها لأن الأمة أصبحت محرما لك مع ابنتها بمجرد العقب ما قول قولوا تعالى وأمهات نسائكم طيب أمهات نسائكم كيف دلت الآية على أنها محرم لأن الله يقول وأمهات نسائكم فوصف المرأة من نسائكم فالمرأة تكون من نسائك بمجرد العقب ولا يشترط في وصف المرأة بكونها من نسائك الدخول فكل امرأة عقدت عليها فهي من نسائك وعلى هذا قال العلماء أي امرأة عقدت عليها فإن أمها محرم لك وحرام عليك إلى الأدب لا يشترط الدخول هذه أم النساء المسألة الثانية إذا ثبت أن أم المرأة تحرم يشمل هذا أمها المباشر وأم أمها وإنها لك سواء تنحض في الدكور أو الإناث كما تقدم وكانت حوا وبنات اولادها بالدخول وبنتها وبنات اولادها بالدخول اي وتحرم بنت زوجتك وبناتها بنت بنتها بالدخول بامها بنت الزوج هذه ثم الربيبه كل انثى لزوجتك عليها ولاده كل انثى لزوجتك عليها ولادة مباشرة أو بواسطة فيمكن أن توصف الربيبة إذا كانت زوجتك جدة لها كبنت بنت زوجتك وبنت ابن زوجتك فربيبة لها واختلف العلماء في هذا النوع من المحرمات طبعاً الحكم بالإجماع على ان الربيبة هي لها صورة ثانية الربيبة لها صورة ثانية الصورة الأولى أن تتربى في حجرك ومثال ذلك رجل يهتح امرأة وينجد منها ببهن ثم هذه البند كانت صغيرة فمات أبوها فنشأت يتيمة فتزوجت أمها فنشأت في شجرك فربت في شجرك ورعايتك بالإجناء حرام عليك ومحرم لك إلى الأبد هذا النوع هو الربيب الذي في شجر وقد نصى الله عز وجل على ذلك قل يا ربائدكم النافذ فجوركم من نسائكم النافذ دخل جمهن فإن لم تكونوا دخل جمهن فلا جمع عليكم فالربيدة شرط تحرينها الدخول بأمها كما ذكرنا أنها بنت ويفتقر تحرين البنت التي هي الأكمل إلى الدخول بأمها فلا تحرم الربيدة بمجرد العقل فلو عقد على أمها ثم طلقها وتزوجها حلت هذا بالنسبة للربيدة إذا كانت في سبحجر بالإجراء وأما إذا لم تكن في الحجر هذا له صواه لم تكن له في الحجر مثل رجل تزوج امرأة وأنجب منها ثم طلقها أنجب منها بنتها وبقيت في مكة ثم انتقلت زوجته إلى المدينة عند زوج آخر فالبنت التي بهلك مكة تعتبر ربيدة اللون إثناء ليست في الحجر فهل إذا كانت بنت الزوجة ليست في الحجر هل تحرم عليه جمهور العلماء وإن تستلث على أن الربيبة تحرم سواء كانت في الختب أو لم تكن في الختب والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حديدة جاءت من حديدة روّة أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيها وقالت يا رسول الله إنا نحبث أنك ناجع قالت له يا رسول الله هل لك حكمة أبي سفيان تعرض أغفاء فقال صلى الله عليه وسلم أولي صبق ذلك هل يصبق أن تزوج عليك وتكون الزوجة التي عليك أختا لك هل يصبق لك لأننا نعرف أن تغار من الضرة فكيف تعرض أختها وهي تعرض أختها وتقول هل لك أي يا هل لك أن تنكح ابنة أبي سفيان يعني أختي فقال عليه الصلاة أولي صبق ذلك فقالت يا رسول الله إنا نحدد يعني نفسنا تعرض النساء هذه الأخبار ما تغيبها ما نحدث عما كان عدد وإني رأيت الخير وأحذرت أن يشاركني في الخير أختي رأيت أفضل من يشاركني في الخير أختي في العاصل ما تقبل المرأة برأة لكن ما دام أن المثلة فيها زواج لابد من الزواج فالأفضل أن يكون لقريب لا لغريب فلما قالت هذه الحلية قال من يعني من بلغت أن يوريدني أنا تزوج ابنة أبي سننة إنها لولا لم تكن في حدري لما حلت غير إنها ابنة أخي من الرضاعة إنها ابنة أخي من الرضاعة لأن كان يبلغ منها وسيعطل بنت أبي السلام وهي طبعا أجمل وأحمل وأصمر فتدخل فيه من التي هي طبيعة وهذه ابنها فأدخلت أخرها. فانتنع صلى الله عليه من بلغت أن يتزود ابنة ابنة ابنة إنها لنظم تكون ربيبتي يعني في حجري لما حلت لي إلا ابنة آخرين ما بضع لكن أين الشاهد هنا الشاهد فلا تعرضنا هذا حل النهي فلا تعرضنا علي بناتكنا ولا أهواتكنا لا تعرضنا للتحريم لا تعرضنا لأننا محرمات لا تعرضن علي بناتكنا ما قال الله في الحجر بناتكنا يعني الربائد كلهم بناتكنا ولا أخواتكم فأخذ جماهير العلماء من هذا الحديث أن قوله تعالى وربائدكم لا تجد حجوركم نفس خرج مخرجا غالب في قولي في حجوركم والغالب أن الربيد تكون في الحجر وكأن القرآن يستبشئ على المسلم يستوى الدم تربت في حجر نزل تنافج يقول كيف تتزوج الرضيبة وإنها قد تربت في حجر يتنذب التكشير وربائده سيكون خرج مخرج الغالب والقاعدة أن النصة إذا خرج مخرج الغالب لا يعتبره نشهومه فالظاهرية أخذوا بقول وربائد الخلاف بحجوركم وخالبوا جمهور العلماء رحمة الله على الجميع فقالوا تحرم إذا كانت تكشفين وتحرم إذا لم تكن في الحجر والجمهور قالوا تحرموا في الحجر وغير الحجر لأن رسول الله الله عليه وسلم قال فلا تعرف علي جناتكن ولا أخواتكن فقوى ما ذكرناه من أن من نصف خرج نصف الغالب وعلى هذا نأخذ الثلاثة أن المحرمات من جهه المصاهرة يشمل ذلك دوجات الآباء على العموم الذي ذكرناه وضابطها كل أمثى أقد عليها الأب أو أبوه وإن على سواء دخل أو لم يدخل بقيت في عثمته أو مات عنها كذلك أيضا زوجات الأبناء وهي كل أمتها عقد عليها الإبن أو إبنه وإن نزل وسواء دخل أو لم يدخل بقيت في عثمته أو طلقها وكذلك الأم الزوجة وضابطها كل أمتها لها على زوجتها وناده سواء كانت مباشرة أو بواقطة وبنت الزوجة وهي الغبيبة وشرط تحرينها الدخول بأمنها ويستوي في ذلك أن تكون في الحجر او لا تكون في الحجر ألا ما ذكرنا فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة وقتنا فإن ماتت الزوجة اللي هي أم الربيبة الربيبة زن في الزوجة وزن في الزوجة فإن قبل الدخول او بعد الخلوة وقبل الوضع حلت لزوج أميها لأن الله يقول رضائدكم لا تفي من نسائكم لا تدخلتم لهم فإن لم تكونوا دخلتم لهم فلا جناء عليكم فهذا مخص فريح على أن شط تحليمها التقوم